إني <متأك الله المطلوب عبد رجائي يرتجي من سحابك يرتجي من سحابك حاملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك للشدايد للشدايد نفس قالي ماتون الله عيني الله عيني الله عيني الله عيني الله هي المطلوب عبد الرجاكر تجي من سحابك عملات المزون ربنا ساهل المكتوب لا من دعاك الشدايد ونفس الظليمات عيني الله هي المطلوب عبد الرجاكر تجي من سحابك عملات المزون ربنا جدايت ونفسه ملي مات فوق ارضك مر درب وانظر سماء بتكالي عليك فيك حصن الظنون كنت يا ناصر المغلوب ما حد سواك على الناس يوم الناس ما يرحمون يا الله يا ميلان ربنا سهل المكتوب لا من دعان لشدائك و الغاليه ماتون عين يا الله عين الله عين الله ان ا وان رزقي المتعوب يكفي رضاك متحمل طعن الوقت بين الطعون خلي حالي مع المحجوب سترغطاك غطاك فيك يا رب النجا خير عون يا الله يا المطلوب عدت رجاك تجي من سحاب املات المزور ربنا ساج علی یم بتون آیینه الله آیینه الله يا الله يا المطلوب عبد الرجاكر تيجي من سحاب هاملات المزوزن ربنا سهل المكتوب لا من دعال الشدايك ونفسه غليماته اشهد اني ببحرك ما فقدت الشبار بس لمواجه هاجع والمراكب تخوم ما بالي بروحي لو لقيت الهلا وانت راضي وأمرك بين كاف ونور عيني الله المطلوب عبد الرجاكر تجي من سحابك عملت المجرور ربنا سهل المكتوب لمن دعال جدايت و نفسي علي الماتوم حي الله عيني الله